فما كان دعوهم إبجاءه بسنا إلا أن قالوا إلا أن قالوا إن كنا غالبين فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين فلا نقصن عليهم بعلم وما كنا ظالمين والوزن يومئذ الحق فمن تقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسرو أنفتهم خسرو أنفتهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلاً ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم إلا لم يكن من الساجد